بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ما أغن عنهما روح وما كسب سيصلى غن ذات لهب سيصلنا غن ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد